أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبّيّين من ذرية آدم، من ذرية آدم، وَمِمَّا حَمَلْنَا مَعْنُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَجَتَبَيْنَا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 لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا